بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا النوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت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 أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين